قالوا إن لم تنته يا نوح لتكونن من الماوجومين قال رب إن قومي كذبون سأفتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فَأَنذَيْنَا هُوَ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 بابشتم جباريد فاتقوا الله واطيعوا واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون ان أَخَافُ وَدَائِكُمْ مَاذَا بَيَوْمٍ عظيم قالوا سواء علينا أو أظأ أم لم تكن من الواعظين